ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشترون خلق الإنسان من مطفة فإذا هو خصيم مبيد والأن ما خلقها لكم فيها ولكم فيها جمال حين تريعون وحين تسرعون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس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 التفيل ومنها جائت ولو شاء لذاكم أجمعين هو الذي أزال من السماء ما لكم شراب و منه تجار فيه تسيمون قبت لكم به الزع و الزيتون و كل الثمرات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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَاذَا رَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه علية تلبسونها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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات ومن يهتدون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 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أعياء وما يشهد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 أَمْ كَمَا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْبِيَانُ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ تَقَرَّعَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 أعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلاء إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ألا بئس مثوى المتكبرين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 المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافد فَأَخَذُوهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهدا أيمانهم لا يبعث الله من يموت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 ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوعي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبور، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِنِ وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى غير اثنين إنما هو إله واحد فإياي فرهه وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعم فَمَنْ الله ثم أَضْلَعَهُ فَمَنْ أَضْلَعَهُ فَمَنْ أَضْلَعَهُ فَمَنْ أَضْلَعَهُ فَمَنْ أَضْلَعَهُ فَمَنْ أَضْلَعَهُ فَمَنْ أَضْلَعَهُ فَمَنْ أَضْلَعَهُ ليكفروا بما آتينا فتمذّعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه فاللّه لا تسألون نعم ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سباع له ولهم ما يشترون وإذا رشأ تَوَارَى وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ قَوِيٌّ يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ إِمَامِ الشَّرْبِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْتِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون كالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعماله فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَأْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَابَ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 نسقيكم مما في وطونه من بين فوث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوعى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا. يخرج من بطونها شرار مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى اوذى للامر لكي لا يحلم بعد علم شيء ان الله عليم قذيذ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 أفَبِنَعْمَةِ اللَّهِ يَجْعَلُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَفْوَصِكُمْ أَزْوَاجَ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَعَفَذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ اِي مَا لَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وأنتم لا تعلمون طرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهِ وَالْآخَرُ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهِ أَيْنَمَا يَوَدُّهُ لاَ يَأْتِي بِغَيْرِ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر ساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قذيف والله أخرجكم من بطون 117. واجعل لكم السمع والأبصار 118. واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من كُم سَكَنَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ يَوْمَ ضأنكم وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثٌ وَمَتَاعٌ إِلَى عِيدٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاو المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعركم لعلكم تذكرون.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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كاثن تتخذون أي منكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به.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 ولا تسألوا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ مَا ذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنعيينه حياة طيبة ولنرزينهم أدرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعدمي وهذا لسان عربي مبين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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره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 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ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 متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هذا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 متن قانة لله عنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه أجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ مَا ذُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْفْتَلِفُونَ أُدَاعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْعِقْمَةِ وَالْمَوَعِّرَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَعْسَن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن عَاقَبْتُمْ فَاعْقُبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ واصبر وما صبرك إِلَّا بالله ولا تأزن عليهم ولا تكفي ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون